تكلمهم أنما سكان بآياتنا لا يكذبون ويوم نحشر من كل أمة توج من مي يكذب بآياتنا من مي يكذب بآياتنا فهم يزعلون حتى إذا جاء أذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أما جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات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 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرض السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه صبير بما تفعل